يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد تاز فوزا عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشاب الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان من جعل بيته الحرام مثابسا للناس وأمنه يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قضوا منه وقروا لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسبه إليه بقوله عز وجل لخليله وطهر بيتي للطائفين والعاتفين والركع السجود فتعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنو وكلما تذكروا بعدهم عنه أنو قال الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس خج البيت من استطاع إليك السبيل ومن كفر فإن الله رمي عن العالمين بيت بنته يد السقوى وشيده أبو النبيين للأجيال يرفعه أمجاده في كتاب الذهر حافلة ثوب الجلال عليه الرب يخلعه تدرعت باتياج الدين حرمته والله من عبث البابين يمنعه أولاه بالحج تشريفا وتكرمة حتى غدث موئل التقديث أربعه وكعبة الروحي بالطوحيد شاهدة كالشمس تصطع نورا وهي من بعه بيت خلق من الحجر وأضيف إلى الله فأصبح محط أفئدة البشر بيت من زاره نسي مزاره وهجر دياره بيت من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة حج قوم من العبار فيهم عابده فجعل السقل أين بيت ربي أين بيت ربي فيصدرونها قائلين الآن ترينه فلما لاح البيت قالوا هذا بيت ربك فأسرعت مهرولة إلى البيت وهي تقول بيت ربي بيت ربي حتى وضع شبهتها على البيت باكية ثم رفعت كلها وهي ميتة فتلفى شوقها إلى بيت ربها الطائفون الراشعون لربهم ختقت قلوبهم وضج لسانوا تتزاحم الأبدام في ساحاته وترق بين ظلاله الأبدام كيف لا يحبونه والظبيت ربهم وقد أخبر الله فيه وقد أخبر الله أن فيه آية فيه الحجر الأسود وما أدرك ما الحجر إنه من الجنة لا إله إلا الله في الأرض شيء من الجنة ثم لا نشتاق إليه لا إله إلا الله الأرض سيء من الجنة ثم لا نجرف الدموع عنده وحواليه قال صلى الله عليه وسلم الحجر الأسور من الجنة وقال أيضا بأبيه وأمي إن مبح الحجر الأسور والرثم يماني يحطان الخطايا حطا حديث صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع كتئه عليه يبكي طويلا فالتفسو فإذا عمر يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، فهنا تذكب العبرات. قلت أنا هنيء للحجر. هنيء للحجر تلك القبلات من أطيب فمن وأغلى بشر. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يبعثنه الله يوم القيامة. والله لا الله يوم القيامة يعني الحجر. له عينا يبصر بهما ولسان ينفق به يشهد على من استقبله بحق حديث صحيح فيا الله كم سكبت عند الحجر من عبارات وكم رفعت عنده ومن حوله من طلبات ودعوات وكم سمعت هناك من آهات وزفرات يوم يقف الحاج خلف المقام إنه التوحيد يوم يقف الحاج خلف المقام بعد الصباح ليصلي ركعتين يقرأ ذركات هنا بقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يعلن الموحد ربه لأي عبود يعلن الموحد ربه عبودية سوى الله ثم يجدد الولاء في الركعة الثانية هو الله أحد الذي تتغمن التوحيد الخالص لله عز وجل إنه التوحيد يومان يقفط طائلا إن الطفا والمغفل شعا إلا ثم يردد في دعائه الحمد لله بوحده أنجز وعده الحمد لله في بوحده أنجز وعده وفد فاعته وفدمت أحلام وحده إنه التوحيد يوم يردد الحاج في يوم عرفه خير الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم خير بطير. منه العرش إن طلق محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويضحي هو وأصحابه من أجل ومن هناك ومن تلك المتاعر والبطاع ودع محمد صلى الله عليه وسلم أمته وهو يردد معهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا تريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمن لا شريك له كانت حجة الوداع أول حجة في حجة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكرته وآخر حجة في حياته ولذا ثم يجتحج في ودع ودع بها المسلمين وفو يقول لكم خذوا عني منافككم فهو سيد المرسلين ومعلم التوحيف الذي ورثه من الأنبياء قبله ثم بين لهم الحقيقة التي لا قد منها وهي أن وهي أن مصير كل إنسان سائر كان هو الموت فيقول لتلك الجموع التي التفت من حوله لعليها ألقاكم بعد آمي فارغة لعلي لا أحد معكم بعد عام هذا. ثم ينزل عليه في عثية أرضا أوله تبارك وتعالى. اليوم أتمنى لكم دينكم وأتمنى عليكم إيمتي. ورضي لكم إن اسم مدينة. أما عمر رضي الله عنه عند نزولها. فقيل من الذي يبكي؟ قالوا هل بعد كمال ابن النقصان؟ ثم سيوافق عليهم السجدين. تنزل عليه أوله تلتمس عليه قوله تبارك وتعالى. إذا جاء الرضوان ف. ورأيت النبي في دين الله لأقواته فصدح لحمد ربك وابتسر إنه كان سوارا فعلم العالفون من, من الصحابة أن منيته صلى الله عليه وسلم قد اثنردت وأن نفته قد معينت إليه وأنه يودع أمته أطلق للأمة في تلك الأيام وصايا وتوابط ومسلمات ليس لا تدار من حين حين من تلك العبارات والكلمات قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدما من قراء أكرمكم عند الله لأسقاكم وليس لعربي حلاء الجمي فضلا إلا بالتقوى الأهل البنغ اللهم تشهد فأين الأمة اليوم في هذا الدرس العظيم وقد تفرقت واختلقت وإلى قومية ووطنية فتلقت العصبية القبلية والحاداث الجاهلية إن التصافر بالألساب والألوان والأجناس باطل لأن الكل لآدم وآدم من تراث ألا كل حد في الحج بلداء واحد وبلداء واحد أيها النهار إنما المؤمنون إخوة ولا يحل نمنئن ما لا أكيه إلا عنصه نفسه ألا ترجع بعدكم بقارج أضرب بعضكم لقام بعض فإني أتركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده أبدا. كتاب الله وسنبي ألا هل بلغ اللهم أجتب يا أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا إنما النساء عندكم عواني لا يملحن لأنفسهن شيئا فقد تموهن بأمانة الله واستحملتم فروجهن بكلمة الله أتقوا الله في النساء أتقوا الله في النساء واستوثوا بهن خيرا ألا هل بلغ اللهم أجتب أين دعاك التحرم والمطالبون بحقوق المرأة عندها هذه الكلمات والعبارات أين أنت حتى تعرفي قدرتي وقيمتك في هذا الدين فأنت عزيزة مكرمة ودع نبي الأمة الأمة ودع نبي الأمة الأمة في تلك المواقف والمساعر بعد أن وصل حاضر بتبليغ الغائر أسمى الله به الدين وأقام به الملة فركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهائها لا يزرعنا إلا قائد نفينا في ودادكم كل غالي فأنتم اليوم أغلى ما لدينا كثل الناس في الدنيا وإنها لأمر الله بعدكم ما سلينا ولما نلقكم ولكن شوقا يدكترنا فكيف إذا استقينا سأسوق إليكم بعض من الأحادي التي شوقنا به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج إلى بيت الله في الحرام فقال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يبصف ولم يبصف رجعك يوم ولدته أمه ولما سألت معيشة قائلة نرى الفهاد أفضل العمل أفلا نشاهد قال لها لكن أفضل الفهاد حج النبرو وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله عز وجل ثلاثة في ضمان الله عز وجل أي في حزه ورحايته رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله فأبشر يا عمار المساجد ورجل خرج غاضبا في سبيل الله فأبشر أيها المتأهدين ورجل خرج حارسا فأبشر يا حارسا في كنفه فلما سمع صادق هذه الأخبار والآثار انطلقون منبئين مجيبين لبيك الله من لا لبيك لك, لك وإليك البيت إن الحمد والنعم لك والملح لا شريك لك وإليك بعضا من أخبار المنبين والمستقيم قال الجريبي أحرم عالد بن مالك من ذات أجل فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله عز وجل فقيل له فقال يا ابن أخي هذا هو الإحرام هذا هو الإحرام فكي تلوأ اشتغال الحديد اليوم بالقلب والقلب وكثرة السؤال بل تدخين وغنى في أحد البطاعة إلى الله حجم مفروط فما نام إلا فاجداً لله ذرهم عرفوا قيمة الزمان وحرمت المكان ووقف مطرد بن الشخصير وبكره عبد الله المدني في عرفة فقال أحدهما ما أحلى هذا الجمح لو لا أني وقال الآخر اللهم لا تردهم اللهم لا تردهم من أجله رحيم الله العابدين على كثرة علمهم وخوفهم وجهادهم كانوا لا يرون أنفسهم سيئاً في ذحان في بضحان منها اصدم رجل بسالم ابن عبدالله بن عمر فقال له الرجل ما أرأت إلا رجل سوء فقال السالم والله ما أرأتني إلا عنه فأين الذين يذكتون عن أم فتهم أما الأوزاعي الذي كان بعلم الله واعي فقد قال عنه رمرة ربيعه: حجزنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومئة حجزنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومئة فما رأيسه مفجعة في في ليل ولا نهار كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى الجدار وروا سليمان بن أيوب سمعت سكيان بن علينا يقول شهدت ثمانين موقفا في عرفة شهدت ثمانين موقفا في عرفة وكان في كل موقف يقول الله أكبر لا تجعل هذا آخر العهد منك وببيتك اللهم لا تجأل هذا آخر العهد منك وببيتك توقف مرة ولم يقل ذلك، فقيل له لمن فقيل له لمن لم تقل؟ قال استحييتم فاضي، فما فم فم؟ كرّم علي حديثهم يا حادث، فحديثهم يدل فؤاد الصالح. قال مالك، أشرم علي بن الحسين، فلما أراد أن يلبي، قال ها علي، وسقط من نفسي وهو شمرئي، لله ذرهم. كم كمثل أطلوههم خجة ورغبة من ربهم شفان حالهم إليك إلهي فد أتيكم نفسيا تبارث إلهي حجتي ودعائيا رفضتك مضطرا وجئتك باكيا وحاجتك ربي أن ترد بكائيا كفاني فصرا أنني لك عابض سياقرحي إن صرت عبدا مواليا أتيت بلا زاغ وجودك وجودك مطعني وما قاب من ينفو لجودك الساحية إلهي إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاطك آه من ذنوب ملبي وإليك وإليك نزيد من الأخضار تقول الأخضار عن الحافظ البنزالي صاحب التاريخ والمعجم الكبير أنه إذا قرأ الحديث فمر به حديث ابن عباس في قطة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته ناقته وضع مظلم فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغطوا رأسه وتكنوب إحرامه فإنه يبعث يوم القيامة من فكان إذا قرأ الحديث يبكي بكاءً شديداً ويرث قلبه فما ذا مسلم في مكة؟ فما ذا مسلم في مكة حفظ الله رض دعاها الله عليه وسلم لحديثها إليه تطيعه فسعت إليه تطيعه وتجيبه يا مدعي ستنى حبتي هكذا فعل الحبيب إذا دعا حبيبه أقول قول لمن لم يكن صادقا لا يتعنى ولا يتعب نفسك قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى ولا يتعب نفسك قلت ابن القيم رحمه الله كتابه في يقول في مقدمة الكتاب وكان هذا من بعض النزول وابتحتي التي فتح الله بها عليها حين انتطاعي إليه عند بيته وإلقاعي نفسي ببابه نفسي من دلئلا وتعظمي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأطيلا ثم خاف من أنتل به أوائكه فعلق به آماده إن الله تطوف عليكم لجمعكم هذا فلهب متيعكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما تأذ اتعوا باسم الله مغطورا لكم فسبحان الله فسبحان الله كم تغفر في ذلك اليوم من الدعوة وكم تغفر فيه من الصلاة وكم تغفر فيه من الظنوب والتدعوة فتعتق عبيده ونحن عبيدك ونحن عبيدك فتعتق من النوع إن الملوك إذا شابت عبيده موكينتهم أسطوهم إسه أضراري وأنت يا ربي أولى بدا فقد شبنا في الزرق فاعتقنا من الماء قال ابن المبارك شئت إلى سطيان عشية عارفة وهو جالس على ركبتيه وعينه سهلان فقلت له من أسوأ هذا الجمع قال الذي يظل أن الله لا يرقب قلت من أسوأ هذا الجمع لا. الذي يظن أن الله لا يغفر لهم ما أعظم حسن ظنفهم بربهم وهو أرحم الراحمين وقف أحد الخادثين بعرفة فمنعه الحياة من الضعاء فقيل له لماذا تدعو فسكت فقيل له هذا يوم العفو عن الجنوب فبسط يديه فبسط يديه فبسط يديه ووقع ميتا وكان أبو عبيدة الخواب إذا غلب عليه الخوف والغلق في ذلك الموقف قال واشوقاه إلى من يراني ولا أراه واشوقاه إلى من يراني ولا أراه فهنيئا لمن رسقه الله نقف بعرفة بجوار قوم يتعرون إلى الله بقلوب محترطة ودموع مستبطة فكان فيه من خائف أزعجه الخوف وأغلقه وكم فيهم من محب أنفضه الشوء وأحرقه وكم فيهم من سائب نصح لله في التوبة وخدقه وكم فيهم من هارب نجع إلى باب الله وطرقه وكم فيهم من مستوجب من النار أنقذه الله فأعتقه في وكم فيهم من أسير للأودار فكه الله وأطرقه وكم فيهم مرات أحتن الظلم بالله فوافقه سبحانه سبحان من لو تجبنا بالحيون له على حمة شوك ولا الحشير ولا عشرة من الحسري هو الغفيع فلا الأبطار تدركه سبحانه من مليك النافذ القدر سبحان من هو أنسي إذا خلوت به في جو في ليس فحمن الليلة باتوا فيها على الجوع حتى كانوا يهنكون وكم من العنة طاردت من استباعات الغعبات وطاردتهم نذيذ المنام وكم من ليلة فحاق بهم الكوف من كل مكان فقطاع الطرق يعترضون المسافرين في كل واجن وفي كل مكان رب ليل بكيت منه فلما صرت في ليله بكيت عليه يقول الحاج حثمان توقفنا للمبيت ليلة قريبا من إحدى الغابات فلذغتني حية رمز أسمها في جثني وأطابتني حمى شديدة وأله حظيم وثمنت رائحة الموت تسري في عروحي فكان أصحابي يذهبون العمل وكنت أنفسك تحت وجه الحجرة إلى أن يأتوا آخر النهار وكان الشيطان يوسف لي أما كان الأولى أن تقفى في أرضك بدل أن تكلف نفسك ما لا ألم يطرد ألم يطرد الله ألم يطرد الله الحج على المستطيع قطر قال فأثرت هذه الوساوة في نفسي أصل وقلت أرجع إلى أرض مداري فلما جاء أصحابي نظر أحدهم إلى وجهي فسألني عن حاله هل تفت عنه وما تحت دمعة وما تحت دمعة غلبتني فكأنه أحس في ما فقال كم توضع كم توضع وصله ولم تجد إلا خيرا بإذن الله كما قال الله مُتَعِينُ بالصبر وَالْصَلَاةِ وَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ إِلَّا على الْخَاسِرِينَ الذين يظنون أنهم ملاحوا رفهم وأنهم إليه راجعون قال فقمت فتوضأت وصلي فانشر صدري وأظهب الله عني الحدم يقول كان الشوق للوصول إلى بيت الله الحرام قد ملأ قلوبنا وخفف عنا أهلا ما السفر وما شاق الطريق وما خاطره مات ثلاثة منا في الطريق ما ثلاثة منا في الطريق كان آخرهم لما ركبنا السفينا إلى جدة قال لنا في وصيته قال لنا في وصيتي إذا وصلتما إلى المسجد الحرام فأخبر الله تعالى أن يشتاق لي طبعاً إذا وصلتم إلى بيت الله الحرام فأخبر الله أن لي فيه شوقاً لطائعه وسأله أن يجمعني ووالدتي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحاج إبراهيم. لما بات صاحبنا الثالث مثل لي غم شديد وغم عظيم وكان ذلك أشد ما لقيت وكان ذلك أشد ما لقيت في رحلتي فقد كان أكثرنا صبرا وقوة خشيت أن أموت قبل أن أنعم بالوصول إلى المسجد الحرام فكنت أحسب الأيام والساعات على أحب من الجمر إذا ضرقت نحو الحداء سحابة دعا منه ضرقة المتطامن فلما وصلنا إلى فده ملت مرضاً شديداً وخشيت أن أموت قبل أن أصلنا إلى بيت الله الحرام فأوصيت طائبي أنني إذا مت أن يكثلني في إحرامي ويقربني قدر المستطاع إلى مكة أن الله أن يضاعف لي الأذر ويتقبلني في الصالحين فيوشك أن يكون الموت بيني وبين شواه بيتك والطوات تكمن سائل لك ربي رغبا ورهماً بين منتعل وحب أتاك الراغبون إليك شعثا يسوقنا المطلة سوى الصوار مكذنا في جدة أيام حتى خط عني المرض ثم وقفنا المسير على الأقدام كانت أنفافي تتسارع والطرح يمنأ وجهي والشوق يهزني ويشدني إلى أن وصلنا إلى المسجد الحرام فسكت الحاج وهو يروي الكفة سكت الحاج حثما وأخذ يكفف يكف عبراته وهو يتذكر تلك الذكريات ثم وقفنا الحديث قائلا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أني لم أرى وأشعر بلسة في حياتي كتلك التي من قلبي لما رأيت الكعبة المسرفة يقول فلما رأيت الكعبة فلما رأيت الكعبة تجد لله شكرا وأخذت أبهي من شدة الرهبة والهيبة كما يبسي الأفطال فما أشرفه من بيته وأعظمه من مكان ثم تذكرت الأصحابي تذكرت الأصحابي الذين ماتوا في الطريق ولم يصلوا فأخذت أدعو لهم وحببت الله أن بلغني الوطل وسألت الله أن لا يحلمني ولا يحلمهم الأجرى وأن يسمعنا فيهن في مقعد السدف عندما ليشم مقتدر يقول فمكتنا في مكة إلى موسم الحج، فحجلنا ثم رجعنا إلى بلادنا بعد أن اقتمرت إحلتنا أكثر من سنتين وها أنا الآن يقول وها أنا الآن أقصت لكم خبر تلك الرحلة التي مضى عليها أكثر من خمسين سنة الله أكبر سمعوا منادي الله وأبدا في ناس بالحج يأتوك رجالا وسمعوا منادي الله يناديهم وتارعوا إلى مغفرته من غربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت من مستقيم فخرجوا مسرعين وهم يرددون نبيك الله أكبر نبيك نبيك لا شريك لك نبيك إن الحمد والنعمت لك والملح لا شريك لك، ناداه منادى الله قائلا: يا غاًقاً عن الداعي، يا عن الحني، أنا الداعي، يا متخلّفاً عن زيارتي ناداه منادى الله قائلا: يا غاًقاً عني أنا الداعي، يا متخلّفاً عن زيارتي أنا القص، أنا القصائمة والداعي، يا مشغولاً عن قصدي لو عرفت طلاعي، أنا أقمت خليلي. يدعو إلى كبيلي وأبزل في الناس بالحج يأتوك رجالة أما والذي حج المحب لبيته ولبوا له عند المخل وأحرموا وقد كتبوا تلك الرؤوسة تواضعا لعدة من فعن الرجوه لعدة من فعن الرجوه وتسلم يهلون بالبيتاء لذيك ربنا لك المنك والحمد الذي أنت تعلم دعهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم تراهم على الأنضاء شعبا تراهم على الأنضاء شعبا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطرنا والأهل رغبة ولم يثنهم ولم يثنهم لذاتهم ما تنعموا يسيرون من أطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولذلك أسهموا نقرأ ونسمع أولئك الذين نقرأ ونسمع حل أولئك الذين بدلوا كل غال ونفيس للوصول إلى بيت الله الحرام ثم نرى من حال كثير من المسلمين اليوم ممن تحقق فيه الشروط ممن تحقق فيه الشروط الشرعية الموجبة لحج بيت الله الحرام ومع ذلك يسويقون ويتباطؤون ألا فليتذكر أولئك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضلة وتعرض حاجة أتدري من المحرم؟ اسمع واسمع إبراهيم الله فيكم عن أبي سعيد يرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول إن عبدا صحت له جسمه وأوسع عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يجد إليه محرم إن عبدا صحت له جسمه وأوسع عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يجد إليه محرم فأمن في قوله لا يفد إلي ولم يقل إلى بيتي فالحج هو الرحلة إلى الله فكيف لا يكون محروما من لا يرحل إلى الله لبيك إن الحمد لك كل نبي وملك وكل عبد فعلك لبيك إن الحمد والملك لا شريك فيه لك وكل من أهل لك سبح أو لباظ لك والملك لا شريك فيه لك الله قضى ما هم ضيوبك بين يديك وقدوا إليك شعبا غضرا وقفوا وقوفا راضيين ونطروا نطورا المؤمنين، وذاتوا مديثا الخاسعين وبحوا فضحية الشاكرين ورموا رمي المعاهدين وتحللوا تحلل المبتاهدين وطافوا طواف المنزعين فتقبل لهم فتقبل لهم ربنا فأنت وحدك الغفور البر الرحيم اللهم اجعل حجنا وحجهم مرورا وسعينا وسعيهما شكورا ودمبهما دمبنا ملقورا اللهم من أرادة أو أرادة الحج فيسكر لهم السبب يا رب العالمين ومن حرم ذلك فاسكب له الأجر يا بر يا رحيم اللهم آمننا في أوطاننا وأطلح أمتنا ولا في اجعل لبعلوا لا يتمكننا خافة والخطاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا بر يا رحيم اللهم احب إلينا الإيمان ودينه في قلوبنا وتره إلينا الكفر والسلطة والأسعان واجعلنا يا ربنا من الوافدين اللهم اجعل بلدنا هذا عامنا مطمئنا سفاعا ورخاءا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ننصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمات إذينك انصر من نصرهم واخبر من خذرهم صنع عراضهم وحكم دماءهم وفق أسران وأسراهم وثبت حجتهم يا رب العالمين اللهم اكبت عدوك وعدوهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز ربنا قلنا بنوبنا وإصرافنا في أمدنا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين تغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعه